ما تلوذ واتب الله إن ولا تكونوا كالذين نشوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا استوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هو Leuuu! وتلك الأمثال الطيب والشهداء والرحمن الرحيم وَالْعَزِيزُ الْعَزِيزُ Subhane <coughs> Allahi يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم